ك في ظلال بعيد، ومن الرسل مرسلاً إلا بلسان إلا برسان قومه ليبين لهم. سَلَّمَ مُوسى بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وذكرهم بأيام الله إن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 ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابين شديد تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح قوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاء هم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا لنا إليه مريب قالت رسلهم أفلا فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مساظما قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادك وما كان لنا أن نأتيكم سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وما لنا إلا نتوكل على الله وقد ندعنا سبلنا ولنصبرن على ما أذينتم. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَرُسُلِنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فأوحى إليهم ربهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وقاب كل جبار عنيد من ورائه نم ويصطى من ماء صديد من ورائه جهنم It's cool. الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت, كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسفوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد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 تتابع فانا الان تغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا, إلا فاستجبتم لي فلا تلوموني ونوموا أنفسكم ما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 سلام أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طِيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طِيِّبَةٍ, كشجرة طيبة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاوَاتِ تُقْتِي أُكُلًا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة, خبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت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 وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنًا رَبِّ إِنَّهُمْ أَضُلَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّهُ غفور رحيم ربنا إني اسكنت من ذريتي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يتقيم الصلاه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 إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مقطعين مطلعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء أقسمت من قبلك أو تكونوا من قبل ما لكم من زوال في مساكن الذين ظلموا آفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم وَإِن Państwo, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam السماوات وأبرزوا الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سراء <تصفيق> <سؤال> إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس <مننا>